بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا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 أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير